وما كنت بجانبي غربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تَتَوَى مَنْ فِي اهْلِ مَدْيَنَ لا تَسْنُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلاَ كُنَّا مُنْسِلِذ وَمَا فُنتَ بِجانِبِ قَوْمِ إِبْنَا دَيْنَا وَلاَ كُنْ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَهَذَا هُدَاهُ أَنْ فبَثُون بِماَا قََّمَس أيذٍ فَيَقوا فَيَفُول رََّنَ لَد أَ سَللتَ إلَن رَسول فَنَ تَب آياتِكَ وَلَفونَ مِنلَ مُؤمنين جاء من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا تحران تظاهر فَإِنْ كُنْتُمْ تَسْتَبِقُونَ فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى لِنُهْمَا فَإِلَّا لن يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَنْ نُسَخِّرَ يَوَلُونَ أَنَّهُمْ وَآهَاهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي القوم